بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقولُولِإِن سَان يَوومَائذٍ أَنَ لِمَفرَر كََّ لا وَزَرّ إ رَِّكَ يَوومَائذٍ لِمْتَقَ يَُبَأُرئِ سَانُ يَمَائِذٍ بِمَا قَمَ وَأَخَ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 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السرق 111. إلى ربك يومئذ المساق 112. فلا صدق ولا صلى 113. ولكن كذب وتولى 114. ثم ذهب إلى أهله يتمطى 115. أولى أُمَّ أَوْ لاَكَ فَأَوْلاَ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى بَدَأَ عَلَى مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ